بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا تفهم مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء. حكمة ضالغة فما تغن نذر فتول عنهم يوم يدعو التاع إلى خش عن أبخارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد تشر إلى فَسَقَبَ لَهُمْ قَوْمٌ رُشِيحٌ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا وَقَالُوا مَجْلُودٌ وَالدُّجِّرُ فَدَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوكُ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا تقل الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهام مدكر فكيف كان عذابي وندر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذب الزمود بالنذر فقالوا بشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليهم غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل ما قتب اثنة لهم فارتقرهم والصبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شر مستضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعطر فكيف كان ؟ ما لِفَهَامٍ مُدَّكِ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا لَمَّا نُقِضَتْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُشْكِرِينَ وَلَقَد فقمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يذرنا القرآن للذكر فهل من ولقد جاء آل فرعون النذر كالدهر لفضيله الدكتور وكل شيء فعله في الزبر وكل صغير